السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الحمد لله رب العالمين وحشة لا إله إلا الله وحشة لا شريك وأشهد أن محمد عبده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليم الكثيره أما كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة المسافرين وقصرها قال حدثنا يحيى ابن يحيى فوأتغيني لي أن ليس أولي أبو زكريا وقد أكثر عنه الإمام المسلم في الصحيح فقال رأت على مالك أي عرضا ليس سماعا ولا إلا أنت ومالك وأبو عبد الله إمام دار العجرة يأبل جوابا فلا يراجع هلبا السائلون نواهك بسل أدقاني أدب الوقاري أعز سلطان القطاع وهو القطاع وليس دا سلطان قالوا إذا ذكر الأثر فمالك من نجم رحمه الله تعالى عن صالح المكنسان ومؤتب ولد عمر بن عبد العزيز عن عرضة الزبير من العوام عن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام والصديقة بنت الصديق والحبيبة بنت الحبيب والفقية بنت الفقين ما سمعت بشيء لم تعرفه حتى سادت عنه حتى تعرفه هو تعلم كثيرا وفقها جنبا وكان من المكفرين من الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنها ثالثة قردت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر واستفري فأقرت صلاة استفري يعني أبقيت على القصر ركعتان فأقرت صلاة استفري وزيدت في صلاة والمقصود بهذا الصلاة الرضعية وإلا الفجر والمغرب بالإجماع لقصر فيه ما أهلا من الأطواب أن القصر فارد وواجب وهناك قول آخر سنة لأنه سنة مؤكدة وقول ثالث لأنه بخصة والصلاة كما في هذا الحديث قلنا بالصلاة الحضرين وكعتين الحضاري والسفري فأكروا الصلاة السفري أي هي مفروضة على هذه الهيئة وزيدا بصلاة الحضاري والسفري قال وحدثني أبو الطاهب وحرملة ابن يحيى التجيبية المصري قال حدثنا ابن واحد وعبد الله ابن واحد أبو محمد عن يونس من يزيد الأيدي عن ابن شئاب ووزهين قال حدثني عروة ابن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ارغا وفرض الله رو. الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضاريك فأقرت صلاة السفري على الفريضة الأولى على الفريضة الأولى قال وحددني علي بن خشرا قال أخبرني ابن عيين سفياد ابن عيين محمد عن الزهري وراء محمد بن مصلم عن عروتة عن عائشة وهي خالة خالة عروة عن عائشة أن الصلاة أول ما طردت ركعتين فأقلت صلاة استفري وأتمت صلاة الحضري قال ما بال عائشة تتم في استفري قال إنها تأول كما تأول عثمان يعني لهم تأويل في هذا عبر ولعل مثل عائشة جواز القصر والإدمان ولكن العبرة بروايتها لا برأيها إذا تعارض رأيها مع روايتها فالعبرة بالرواية المرفوعة معناها فهذا مثل الجماهير خلافاً للأحناف الأحناف تقولون إذا تعارض رأي الصحابي مع روايته قدمنا الوأي فهذا غير صحيح لأنه ممكن الصحابي يستهدج ممكن يقع على وعضهم الأعضاء تأويل من التأويلات لا نترك المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسبب أن بعض الصحابة أفتى بخلاف المرفوع لعضر الماء وسبب الماء من تأويل أو غير قال الزهري وقلت لعوة ما بل تتم في السفر قال إنها تأولت كما تأول عثمانا فقالوا حددنا وفكروا من أبي سير وأبو كريب وزغير بن حارب وإسحاق بن إبراهيم الحمضل قال إسحاق أخبرنا وقال الأخرون حددنا عبد الله بن إبريس والأودي عن ابن جريج عبد الملك عبد العزيز الفطير المكي عن ابن أبي عمار عن عبد الله ابن بابين عني على ابن بابين قال قلت لعمرة ابن الخطاء فليش عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وصدقوا من الذين كفروا فقد أمن الناس فقال عجبتوا بما عجبت, عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقتهم تصدق الله بها عليكم فطلبوا صبقه احتج هذا الجمهور على ان القصر رخصه وليس في دليل انه لا يمر على كل شيء مفروضا واجبا وفيه تخفيف ورخصه تمام اضيف الى هذا عمل الخلفاء الراشدين على بكر وعمر رضي الله عنهم لم يعلم عنه أنه أتم في سفر ما معنا وبعض الأحاديث التي فيها أن الصحابة كان يخرجون عن النبي عليه الصلاة فمنهم من يصوم ويفضل ومنهم من يبسل ويفن هذه كل أحد ضعيف معنا صحيح منهم من كان يصوم ويفضل هذا شيء مسلم به موجود في النصوص أخرى لكن جملة ثانية أن منه من يتم ومنه من يقصر لا أتقصر النبي عليه الصلاة وقصر الصحابة جميعا قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى عن ابن جريد قال حدثنا عسرمان بن عبدال بن أبي عمار عن عبدالله بن بابين عن يعلى بن عمية قال قد عمر بن الخطاب بمثل حديث بن إبريس لكن هل الصفر حد يرجع إليه بالمسافة والكيبواد وما إلى ذلك الجواب لا على الصحيح أو فراسخ أو أميال لا الصواب كل ما يظبط عليه أنه صفر فيكون في القصر والجمع والإفطار في أيام رمضان فليس الأمر مردولاً إلى كذا وكذا من الكيلوات أو الفراسخ والأميال لا العبرة بما يصدق عليه أنها صفر لغتان وعرفة معنى؟ ولو كانت المسافة قريبة ولو كانت المسافة بعيدة العبرة بما يصدق عليه أنه صفر ومتى يصح للمسافر أن يقصر الصلاة إذا فارق الوطن إذا فارق البنيان أمران وصار في الفضاء والخلاق فإذا وصل إلى فلك البلدة التي سافر إليها وأزمع إقامة وأزمع بقاء ونوى عليه فاختلف الناس كم لأويام يبصر بها ومع دذلك ينتمون طول في هذا من قل ثلاثة وبعد ذلك يتم والمسألة اجتهادية لسألة تحديد الأيام التي بعدها سيتم اجتهادين فمنهم من قل ثلاثة أيام من قل أربعة أيام ومنهم من قل عصرط أيام ومنهم من قل خمس وكل هذا واقع في أحوال النبي عليه الصلاة والسلام أخذوها من بطاء النبي عليه الصلاة والسلام في خارج المدينة منهم من قال عشرين يوما جلز النبي عليه الصلاة والسلام عشرين يوما في تابوك يقصر الصباح لكنه لم يكن مسمعا لإقامة لم يكن ناويا لقه كأن تكون مثلا لهدت إلى القاهرة ولك حاجة ما فتئ جو ولا تدري متى اشترى منك هذه التجاره ومتى تنتهي لا بعد رمضان لا كذا لا بعد اسبوع انت لا تدري فمتونك مترددا في البقاء لا تدري متى تعود فلك المتسر اما اذا كنت انازلت مدينه وانت تعلم من نفسك انك باق وأنك ناوي للإقابة مزمع عليها فهنا لك أن تأخذ بأحد هذه الأقوال وأقلها ثلاثة أيام وكل من هذه الأقوال لهم سلف ودليل لكن بعد هذه المدة عليك أن تتدم الصلاة فعامل نفسك معاملة المقيم لأنك أجمعت ونويت الإقابة وأجمعت عليها فلا تعتبر نفسك سفارا دائما وأنت في بلد صحيح هي ليست بلدتك لا تعتبر نفسك سفارا وأنت نارو الإقامة معنا أو معك أهلك أو كذا أو معك كذا فأحكام كثيرة تعلق لصلاة المسافر سواء من ناحية القصر أو من ناحية الجنة يقول وحددها ابوكر النبي لكن اسال سؤال ما ما هي المسوغات للجمع؟ فين اللي؟ واه المطر ممكن خوف، صداع، ممكن صر، صب، المرض ممكن ها؟ خد الشريش، شفتوا بدون سبب؟ الحجر على الحجر هو أعيز أقول يعني الحجر يعني جمع النبي عليه الصلاة والسلام ويجنظر العصر ويجنظر إلى في المدينة ولا خوف ولا مضر ولا سطر سوئنا بن عباس عبدالق وقال أراد أن لا يبحج رجاء يعني الحجر لكن مره وانتهد مش دايما نقول انا هو دا محتاج, محتاج كل يوم انا محتاج لا اكملت عن بعلمات في البلدان لا فالجمع اضارك الله فيكم له اسبابه وهو رخصة عارضة رخصة ايه؟ يعني الحاجة سواء كنت في السفر او كنت في الحضر طيب قالوا حددنا وبطر ابن ابي شيبة ما اسمه؟ الله بن محمد الله بن محمد عبس الكوف صاحب المصنف محمد بن علاء الامدان طيب نرجع ثاني قالوا حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمين نعيد ثانيا قال حدثنا يحيا عن ابن من يحيا يا إخواننا؟ سعاد لا يحيا دي سعاد فقطان طيب ابن جريد قال لنا حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي عمار قال عبد بن بابي عن يعلى انه ميط قراته عمر بن سطابه مثل حديث الادريس يعني قبله صداقته قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي الشافعي ابو زكريا صلاح بن محمد ما اخرجت خراسان بعد عبد الله بن مبارك مثل يحيى بن يحيى وقبل أن يموت يحيى أوصى إلى أحمد بن حنبل الإمام لملابسه فهو كدت الذي يظهر وأيضا لم تكن على أي تفصيل بلاد العرب تعرفين بلاد روسالي وباكستان لهم ملابس تفصيل خاص فأخذ منها أحمد شيئا ورب البطل إن طبعاً بلاد العرب لا تفصيل شيء معين بلاد بغداد والعرب والجزيرة لا تفصيل في الملابش اختلف عن تفصيل بلاد هادس فأخذ أحمد شيئاً ماء بنا ما يناسبه الطريق الواقي يرده عليه وكان فيه مودة ومحبة بين يحيى بن يحيى وإنه المحبة قالوا سعيد بن منصور وأبو الربيع الزهران وكتيب بن سعيد قال يحيى أخضرنا وقال الأخرون حدثنا أبو عوان عبد الله ولا من هو؟ الله ابن عبدالله شكرا عن مكير بن رخنس عن مجاهد ومزبر أبو الحجاد صاحب المدرسة المكيح للتسير ومات أبو الساجد الله تعالى عن ابن عباس عبد الله ابن عباس أبو العباس حول الأمة ترجمان القرآن قال فرض الله الصلاة نفس تعبير عائشة وقال فرض الله صلى على عليه وسلم نبيكم في الحضر أربعا وفي السفلي ركعتين وفي الخوف ركعة المنصود ركعة أي مع الممان وركعة يقضيها هو وركعة يقضيها هو. الصلاة الخوف لها هيئات عديدة لا هيئات عديدة منها أن يصلي الإمام ركعتين والناس يصليون طائفة منهم يصليون معه ركعة ويأخذونه ركعة ثانية وطائفة أخرى يصلي معه ركعة وتقضي ركعة وحدها واحد. هناك صفات متعددة وهي كيفية متعددة لصلاة الخروج فهذا إذا إيش وقعت هدنة, هدنة في الحرب ينزل صفه ويصليه إنه ما في هدنة كلها مسايفة ما في هدنة ولا توقف يصلي الإنسان حسب ما تصل له وهو على راحلته معناه في موزعه ممكن رجل عفلنا الرؤية في خندق متترس وعليه الطالبات من كل جهة عفلنا الرؤية هو وصل إما رصاص وإما من جو وإما من أرض فذكر العلماء أن يصني على حالته التي يستطيع حتى لو من يوم إدراس ال معنا؟ الصلاة الخوف وطع على سئ من التغيير التغيير في الهيئة التغيير في الكيفية رخص فيها أن الإنسان ينظر أمامه إذا كان عدوه الدلقاء وإلى ذلك لا كيفيات تخفيف ممكن له أن يستخدم سلاحه معه خلوا أسلحتكم لا يطلقها حتى لو في الصلاة أحب أن هذا السلاح مثلاً سلاح عبير فيه دم نوعاً يصلي وهو حامل له يعني الدم النجس في الاتفاق أشيء كثيرة من هذا القرص تخفيف في الكيفين وتخفيف في الآيئات نعم في الأنفار ابن عباس رضي الله عنه معناه الله الصلاة على نسان في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة أولها العلماء أولها الجملة الأخيرة لأنه ركعة يصديها مع الإيمان وركعة يقضيها واحدة ما معنى أن الصلاة الأربعية صارت ركعة وحسن. هذا لم يعرف من فائد النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا وبكرنا بشيبة وعمر من ناقر عمر من من من محمد قال جميعا عن القاس بن مالك قال عمر حدثنا قاس بن مالك المزلين قال حدثنا أيوب بن عائب الطائم عن مكير بن الأحمس المزال متى عهدنا بن الليلة المسلسة قال ابن عباس قال إن الله فرضا الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعا وفي الخوض ركعتين قال حدثنا محمد ابن المثنى وابن بشر قال حدثنا محمد ابن جعفر غنبا قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلم الولد قال سألت ابن عباسة كيف أصلي إذا كنت بمكة كذا لم أصلي مع اليمان فقال ركعتيني سنة أبي القاسم يعني إذا كان الإمام يتم فأنت تتمه ولو كنت مسافرا عليكم إذن السمنة إذا صل المسافر وراء المخيم أن يتم بإتمام الإمام ولو خلطنا أن المسافر دخل وبقي من الصلاة أرضعي ركعتين ما سمد فيصلي أبركروه في ركعتين ويصلي معه ركعتين ويأتي بركعتين الباقية بقوله صلى الله عليه وسلم فما أدرككم فصلوا وما فاتكم فأتموا ما أدرككم صلوا وما فاتكم من هذا الصلاة فئتوا به معنا يا جاء عن ابن عباس كذلك أنه قال إن هذا من السنة قال وحدهنا محمد بن منهال الضريع ومن أبو القاسم؟ تبصو من؟ تبصو من؟ تبصو من النبي عليه الصلاة والسلام ويخاصة منه فلا تكن نبي أحد منا الناس على الراجح من الأقوال بها أقوال قول من يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجمع الوجل بين كنيته واسمه فلا يجمع بين أدو القاسم ومحمد فلاه أحد منه المذهب الثاني يقول إن النائع عن التكني بأدو القاسم إنما كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه في بعض الأحيان كان النبي عليه الصلاة والسلام في السور فكان رغب يدعو آخر فأقول يا أبا القص فانتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل لا تعنيت ما تعنيت هذا فقال صلى الله عليه وسلم لا تكتنوا بكلية معناه والقول الثالث قول من يقول نهى صلى الله عليه وسلم عن التكمنها بكلية مطلقة سوى في حياتي أو بعد مماته وهذا هو الراجح عمومي وإطلاق النصوص ليس كل النصوص التي هي النهي عن التكني بكنياته صلى الله عليه وسلم وهي بالصحيح ليس فيها ذك فصة الرجل الذي نادى أخاه أو نادى الآخر بالكنيا إنما هذا في رواية آنس وهذا الحديث روي عن زمن من الصحابة النهي عن التكني بكنياته صلى الله عليه وسلم فعلا جمعا وعدد من الصحابة منهم أنس فقط في رواية تناس جاء ذكر تصد الرجل الذي ماذا أخر بهذه الكنية ويتمس العضل لبعض العلماء والأئمة الذين تكنوا بهذه الكنية لعلهم يرون أن نراجح من المذاهب مذاهب الأول والمذاهب الثاني وهذا ذلك والله أعلم قالوا حددنا محمد المنهال الضريحة فلحدثنا يزيد بن سرين فلحدثنا سعيد بن أبي عروبة حقل وحدثنا محمد بن مخنى فلحدثنا معان بن شام فلحدثنا أبي جميعا عن قتازه من قتازه؟ لعم السنوسي لعم السنوسي أبو الخطار ولد أكبر وكان من أوعيتي العلم والحب ورمي بالقدر وبالتدليس أيضا هدتنا عبد قالوا هدتنا عبدالله ابن مسلم ابن قاعنا بن القاعنا بي قال هدتنا عيساء ابن حفص ابن عاص ابن عمر ابن عن ابيه قالوا صاحب الثوء ابن عمراء في طريق مكة قال ما صدى لنا الظهراء ركعتين ثم أقبل وقبلنا معهم حتى جاء رحلهم وجلس وجلسنا معهم فحانت من القفادة النحو حيث صلى يعني جهة حيث صلى طلع ناساً قياماً كلمة النحو لها معاني من أهل؟ الجهة الجهة نحو عمر يعني سبيب عمر مثل ويكمان؟ المقصود ايه نحاول نحو ذلك يا حبيبي نحاول نحو ذلك يا حبيب. وجدنا نحو 1000 من حبيبي وجدنا نحو, نحو, من نحو ذلك يا حبيبي ها وجدنا ال نحو من نحو من اهل نحو 1000 من اهل من رقيم من نحو كلب نحونا نحو ذلك نحو نحو نحونا ايذا قصدنا بمعنى نحو ذا يعني جهه ثلاث وجدنا نحو الف يعني مقدار الف فنحو تاتي بمعنى المقدار وبمعنى الجنب وبمعنى الشبه والمثل معناه النصيب بمعنى نحو من شريك يعني نصيبا من شريك معناه قلت طيب النحو ايضا بمعنى ايه من نحو ما معنى نحو الصلاحة معارفة القاعد ذاته وربنا أحوال أواجه الكلمات من ناحية الإعراب والبناء جميل هنا يقول بهذا الإسناد نحوه ولم يقل مثله. ما رأيكم بينما هو في فرق مثله عيب الأخري. نحوه بمعنى قالوا حدثنا عبد الله أنه مسلمة من فعل نرجع قال حدثنا عيسي ابن حفص بن عاصم عمر بن الخطاب يعني أبي قال صاحبته ابن عمر في طريق مكة ممنعه الصرف ولا مصروفة ممنعه الصرف قال فصلى لنا الظهرة ركعتين ثم أقبل وقبلنا معه حتى جاء رحلة وجلس وجلسنا معه سبحانه من الكفاه نحو, نحو حيث صلى حي الجيف هاي المصلي قال انا ذاهب هؤلاء قلت يسبحونه قال لو كنت مسبحا يعني الصلاه النافله صلاه ايه نافله لو لو كنت مسبحا اذمنت صلاتي يا ابن اخي إني صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم, فلم يزد على ركعتين حتى قبله الله إلا راتبة الفزر والمتر معلم؟ وصاحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبله الله صاحبت عمر فلم يزد, يزد على ركعتين حتى قبل الله فما صاحب قرائمه فلم يجد على ركعتين حتى طوبى الله وقد قال الله وقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة سامع سامع بارك الله فيكم قلنا لا, ي... لا ي... التسبيح على النافلة آمن للصفر باب التخفيف لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يصليها إلا راتبة الفجر والويتر يعني يوتر على رحمة وكان ليدع سنة الفجر ولو كان للصفر فصلاة سنة الفجر لها فضيلة عظيمة كما هو معلوم فقد كان لكم في الرسول ده أسوة حسنة قال حدثنا أبو بن سعيد قال حدثنا يزيل يعني ابن زرية عن عور بن محمد عن حقص بن عاصب قال مردت مرضا فجاء ابن عمر يعودني قال وسألت عن السبحة في السفر وقال صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفري كما رايت رسول بهم كنت مسبيحا ليس المقصود كما رايت مسبيحا او ما رايت شبا لي. ليس المقصود الاذكار التي بعد الصلاه لا لا المقصود صلاه النافله اما لك وانت في الصلاه اذا صليت وراي ما انت الا من التحميد من التكبير وما الى ذلك من اذكياء لا بأس باركا ربي بعض الناس يقرأ هذا الحديث فيعتبر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يسبح يعني لم يكن يذكر الله دبر الصلاة والمسافر لا ليس هذا مقصود المقصود بالسبحة هنا أنه في ذلك الراتبة القبلية البعضية ما ذكرنا قال فما رأيتم يسبح لو كنت مسبحا لأتممت قد قال الله تعالى فقد كان لكم برسول الله قصوة حسنة حدثنا خلف بن هشام وصاحب الكراءة وأبو الرابع الزهراني وختيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني قالوا حدثنا حماد وهو ابن زيد أبو إسماعيل جرضان يحاق قالوا حدثنا جرير بن حر ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل اسماعيل من هو هنا؟ أوليب أبو بسك اشتلاهم عن أيوب من أيوب؟ أبي تميب السفتياني أبو بكر عن أبي قلابة وعبد الله بن زيد الجرمي عن أنس وهو أبو حمز صحابي الجليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضغر في وصلى العصراء بل الحليفة ركعتين معنا والمراد مكان الميقات ميقات المدينة وميقات أهل الشام ومن جاء من ذاك الطريق قال حدثنا سعيد المنصور حدثنا سفيان حدثنا محمد بن المنكذب وإبراهيم بن مين سمع أنس من مالك يقول صليت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام الضغر بالمدينة أربعاء وصلت معه العصر في ذي الحليفة ركعتين فلحدثناه أبو بكر بن أبي شيء ومحمد بن مشاق مندار كلاهما عن غندر محمد بن جعف قال أبو بكر حدثنا محمد بن جعف غندر عن شعبة عن يحيى بن يزير الهنائي قال سألت أنس بن مالك عن قصري الصلاة وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شعبة الشاك صلى ركعة إيدي لكن العبرة هل الثلاثة أميال أو الثلاثة فراسخ هي في العرف سخر أم لا العبرة بالعرف هل يسمى هذا صفر أم لا والنبي عليه الصلاة والسلام لما فعل هذا القصر كانت هذه الأميان الثلاثة أميان في عرفه في عرف زمانه وعرفه صلى الله عليه تعد صفر تعد صفرانها فالعبرة كلها والمرضع بهذا كله العرف ليس تحديد مسافة معينة كما قال لي هذا بعض مقهار من وغيره لا قال حددنا زوير بن حاف ومحمد بن بشار جميعا عن ابن مهدي قال زوير بن زوير عبد الرحمن بن مهدي قال حددنا شعبة عن يزيد بن قمير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن يفير قال خرجت مع شرحبيل بن السمطي إلى قرية على رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلا فصلى ركعتين فقلت له فقال رأيت عمر صلى بذل حليفة ركعتين فقلت, فقلت له فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ولو حدثنا محمد بن المثن أبو موسى العنزي مرقب بالزمن قال حددنا محمد بن جعفر غندر متى على البلده؟ الليلة الليلة اسمان السابق قال حددنا شعبة شعبة زوج أمي محمد بن معنا؟ ولازم محمد بن جعفر شعبة عشرين سنة أخذ عنه الحديث وقال عن ابن السلطي ولم يسمي شرح وقال إنه أتى أرضاً وقال لها دومين من حمص على رقص ثمانية عشر مين قال حدثنا يحيا ابن يحيا التمين قال أخبرنا شيء عن يحيا ابن أبي إصحاق عن أنس قال خرجنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى ملكة فصل ركعتين ركعتين حتى رجع قلت كم أقام بمكة طال عشرة قال وحدثنا أبو تيبة قال وحدثنا أبو عوان حق قال وحدثنا أبو كبيب قال حدثنا ابن عليا قال جميعا أن يهمنا بإسحار عن آلس عن نبي عليه الصلاة والسلام مثل حديده شيء من هو شيء لمشير السلن قال وحدثنا عبيد الله ابن المعاذي العنبري قال حدثنا أبي معاذ ابن معاذ قال حدثنا شعبة من الحجاج قال حدثني يحيا ابن أبي إصحاب قال سمعت ابن ملك أقول قرجنا من المدينة إلى الحج ثم ذكر مثله يعني فطيئ النبي عليه الصلاة والسلام عشرة عشرا يقصن الصلاة فيها ولماذا جمع النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة مع أنه لازم على سلطنان للحاجة للحاجة ولم يصلي جمعان فكان يوم يوم جمعان لما صلى مبراً معذر وخطب بعد الصلاة خطبها بعد الصلاة صلى ركعتين وركعتين مجموعتين فريضتان مجموعتين ليه؟ ليتهيأ للجوعات يتفرر بالدعاء حتى المغرب شوفوا ازاي يتفرر بالدعاء والذكرى والابتحال في ذلك اليوم يوم عرفة خير يوم من عليه الشمس عربنا اي فورك كذلك جامع النبي عليه الصلاة والسلام باية المغرب والعشاء فيه عشان يتواصل السير مع عندما أقضوا من عرفات أراد أن يتواصل السير فأخر المغرب وصلى الله عليه الشعب جمعا وقصرا طيب يقول وحدثنا ابن مبيجة قال حدثني أبن قال وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو سامة محمد بن سامة جميعا عن الدورية عن يحمد عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثله ولم يذكر الحج باب قصر الصلاة في بنينا قال حدثني حرمالة بن يحر قال حدثنا ابن أهر قال أخبرني عمر أنه صلى صلاة المسافر في من أو غيره ركعتين ركعتين وعبو بكر من عمر ركعتين صدرا من خلافته ثم أدمها أربع والمراد في أيام منها وهذا للنسك وهذا للنسك حتى الإمام الذي متذكر يصلي ويذكر معناه يقول وذلك بالنسك قال لو حدثنا زهير بن حرب فحدثه الوليد بن مسلم عند الاوزاع حط له حدثنا يوسف وعبيد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق تمام فلا اخبرنا ابو عمرو بن ابو هريره جميعا عن الزهري هذا الاسناد قال أبي بنا ولم, ولم يقل وغيره قال حدثنا أبو بكر بن أبي الشيخ حدثنا أبو إسامة حدثنا عبيد الله عن ناب عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببنا ركعته وأبو بكر بعده وعمر بعد, بعد أبي مكر وعثمان صدرا من ثم إن عثمان صلى بعد أربعة وكان مسعود يصلي بصلاة الخليفة راسد عثمان وكان يقول يا ليه ليه ركعتين متقبلتين خير لي من الله ولكن الخلال بشره من كله فتأول خليف الراشد فأتم الصلاة فأولا أنه تأهل بملكة أو نحو هذا سبب الأسباب الذي هو إمام خليفة راسد مجتهد فقيل نأتب الصلاة go حتثنا أبو سامح قال حتثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببنى ركع فيه وضو بعده وعمر بعد أبو بكر وعثمان صدر من خلابه ثم إن عثمان صلى بعده أربعة فكان ابن عمر إذا صلى مع أثمان صلى أربعة وإذا صلى ركعتين قال حدثناه ابن المثنى وعبي الله بن سعيد قال حدثنا يحيا وهو القطار ابن سعيد قطار ابو سعيد الأحوام قالوا حدثنا أبو القريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة زكريا قال حقا وحدثناه ابن الميت قال حدثنا عقبة ابن خاد كلهم عن عبيد الله بهذا الاسمانة نحوه قال حدثنا عبيد الله بن معاذن قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبته عن قبيل ابن عبد الرحمن سمع حفصة أنه سمع حفصة بن عاصم عن ابن عمر قال صلى الله عليه الصلاة والسلام بي منها صلاة المسابق وأبو بكر وعمر وعظمان دمانية سنين أو قال ستة سنين قال حفصة وتانى ابن عمر وصلي من ركعتين من ما يبي دراشه فقلت أي عم منك لو صليت ركعتين اللوث عنك لاذمت الصبر قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا طالب يعمل بن الحارث قال وحدثنا ابن مسلم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شؤان بهذا الاسناد ولم يطول في الحديث ولكن قال صلى بالشكل قال وحدثنا قسيبه بن سعيد قال حدثنا عبد عن الاعمش سليمان بن مهران قال حدثنا ابراهيم قال سمعته عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بن عبد الله بن ابي بن فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بليل اربع وصليت مع ابي بكر الصديق ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب من ركعتين فليت حظي من اربع ركعات وتعتان متقبل داني قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه ابو قريب قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير قال حدثنا اسحاق وابن خسره علي بن هشام قال اخبرنا عيسى كلهم عن الاعمش قال بهذا الاسم الذي قال حدثنا يحيى بن يحيى وقال الديباج قال حدثنا قال يحيى اخبرنا وقال قتيبة حدثنا هو الاحرص سلم بن سليمان عن ابي اسحاق عمرو بن عبد الله السبيع عن حالسه بن وه ارضيكم على رسولنا كان الناس قال حدثنا احمد بن فرح حدثنا ابو اسحاق فرح حدثنا حريث بن وهب قال سددت خلف رسول الله عليه الصلاه والسلام بمنه والناس اكثر ما كانوا يعني اكثر ما كانوا عدد وصلى ركعتين في الحج بالوداع قال مسلم حريث بن وهب الزعبي واقر عين الله من عمر بن الخطاب لامه هنا اسئله نقول بخصوص النوافل هل صلاه النوافل في الصفر لا علاقة بالقصر والإثمان يعني ذكر ابن عمر لما قال لو كنت مسبحاً أتمنت يعني معناه كيف أقصر الصلاة وأصلي نافلة إذن ما من هذا الوقص أعوجوا بها ما معناه أنه لا أعدام إذن سأصلي النافلة ليس هذا؟ لأنه لم يكن من عهد من سنة النبي عليه الصلاة والسلام معداده أنه يصلي النبيل أصلاً صلاة فلا يكون يجمع بين أمرين يتم ويصلي النبيل لا فرأيه من قال يعني إيه أخمال أضب عنه لم يروى عنهما أنهما كان يصليا للناثلة مع الإكمال لم يروى عنهما عبد الله ابن مسعود الذي كان يمكنه وراءه عثمان لأنه الخليفة لابد أن يصلي وراء الله وإطلع عمره وهم اشتهد لهذا لم يروع ابن مسعود أنه كان يصلي الله بعد أن الله لكنها من باب التقريب للمسألة كيف أقصر وأخفض وأزود عن نفسي كمان نوافر ليس, ليس فيها أنه لو أتم إذن سيصلي الراتبة القبلية والراتبة المعدية ليس أنا مقصود فكان لكم في رسول الله قسوة المعسلات أنت أخذت بمذهب الإدمام مثلاً إدمام الصلاة فلك هذا المسئلة خلافية وفيها شعب أنت أخذت بمذهب الإدمام في الصفر إدمام الصلاة أبو بعين لا تصلي النافلة أيضاً لأنه لم يارد عن نبيه رسول السلام أنه صلى النافلة في الصفر إلا ما مكرناه من راتبة وأبونا بارك بارك بالإن النبي عليه الصلاة والسلام بليلة مزدربة بليلة العاشر من بلحجة لم يروا عنه أنه صلى الله عليه الصلاة والسلام صلى صلى المرنج والعشاء ونامى عمل حتى أصبح ليه؟ هذا أيضا فيه تخفيف فيه تخفيف والتيفسير عن الناس يعني تصور أنه رجلا يأتي من عرف هو ويرشي نفاقه حتى لو, لو راجب سيارة فيها تعامل حتى لو راجب انكتر حتى لو يجعله بسه الجديد هذا الاخترار جديد أيضا فيها تعامل معنا؟ فيصلي المان و العشاء و ينام كما, فعلنا كما فعلنا فعل كما فعل نفعل كما ترك نطرة إن السنن منها القولية ومنها الفعالية ومنها الضبرانية ومنها التركية تركيا في سنوان تركيات ترك النبي عليه الصلاة والسلام من الألم والقامل بالعيدين ما يديش أحد يؤمن الألم والقامل طيب السؤال الثاني يقول هل ترك النواقل وأستمر يسمى صلاة البحر؟ لا يصلي أيضا قد صلى النبي عليه الصلاة والسلام في السفر وضب عليه فتطبخ نجد وراتبة الفجر حتى لو لم يكن نازلا يصلى هو راتب الله السيئة أن الله أخي ليصلي الظهر وتعطينا الأربع تماشا وتصلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح 8 ركعة معنا؟ وهذا الصلاة في صلاة الظهر إن كما من المنطقة إنما هي الصلاة تصلى يعني من مناسبة المناسبة مناسبة الفتح وما إلى ذلك تصلى النبي عليه الصلاة والسلام 8 ركعة ومن المنطقة هي ليست سنة ذاته ومنهم قال يا سنة الراتبة حفظ عليه النبي وأمر الصحابة أن عليه ولا شك أنها سنة وضم عليه النبي عليه الصلاة والسلام فالصحابة كذلك عمروا بهذا ومحكم الطلبة الذين يسافرون لآداء منتحانات ويضربون من مدة أسبوعية مثلا أرغى أولياء الطلبة أن يأخذوا من مدى النبي فيه أربعة أيام. ثم بعد ذلك يتمه رخصة, رخصة أربعة أيام يقصرون ثم يتمور لما صلوا على طول كام اكمل المون... اليوم بمذهب مذهب الجمهور الاجماع لكن احنا قلنا وفيها راجح طيب طيب راجل بركه كل يوم في شهر المنصوره ده على شهر بجو كمان او ضاي مثلا تمام شهر العطور المنصوره الطاهره لو نخسر حتى لو نخسر كل يوم أجم هو المسابق فيقصر ولو كل يوم حتى لو كل عمره جعل سفار أصحاب الشاحنات أولاد أفتر الله وما إلى ذلك أصحاب السيارات المبتوقفوش دائما مساكرين لهم أن يقصروا الصلاة لأحارة ولو طالبهم الأول سنوات مع حكم لبن ميتة وأنفعته الراجح لبن ميتة طالب وأنفعت الميتة طالب قد كان صاحبات ربون الله لما فتحوا بلد فارس فكلوا من جبن الفرس وتعمل هذه الجبن من أنفحة الميت معنا؟ ولم ينكر عليه ممكن اشتروا منهم وأطروا ما في مقطع شيء هذا واحد ثم شيء الثاني الجبن هذا يعضل من هذه الميت أنفح طيب فراجح في لمن ميته في الخلاف فراجح اختار سيخ الإسلام رحمه الله أن لمن ميته وأنفعته والأنفحة طارئ ما الحكم إذا وقع الفقر في السمن السائل الماء وخرج منه و... وهو حي ففيش مشكلة حبي الله خرج منه وإن السمن مائع ما حصل سعاد المشكلة لو مائع خلاص من السائل؟ المشكلة لو ما المشكلة ايه؟ المشكلة ايه؟ لو ما انت عندك الان أوه. خلينا نبين الصور دي عندكم سمن جان كالحجارة دي مثلا كالحجارة سمن متحجر لقص عشر سنين متحجر لا فيش سمن من الطريق دي فيه متحجر تجوها بتحفل فيه ما يخروس حتى السكين ومتحفل. كالحجر عسر متجند أحيانا السمن يصل إلى هذا الحجر يا حاتم لا تنظروش للسمن هنا في المدن سمن المطرفي السواء هناك سمن في البوادي كالحجرة الجمت كالحجرة والجو الجارب أيضا لا يوجد عنه فالآن جاء الفقرة اقتطمت مثلا بالسمن الجامد المتحجن لا يوجد لا يوجد ضرر ما فيش اي مشكله مفيش تدخل ولا تغير ولا مشكله طيب دخل في ماء وخرج وحي صار دخل في ما فيش كلمه المشكله بقى اللي طب عندنا ماء ماء ليس بالمتجمد ولا كالزيت مثلا ها كالمثلا كالمربى اه حولها ثلج جدا نعمل كده وناولته طيب الصوره الاخيره بقى ان السمن ده مايع كده ها هنعمل ايه ها مش هقلبه مش الشيخ عبد الرحمن ابو عيطه تجر في الزبده ومديون في الزبده جابه ب 40000 مثلا وقعت فيه الفاره هنرميه كله ايش كلمه مصيبه اقتصاديه عليه زي ما حصل لمن لمحمد النصيري وكان بيتاجر بالزيت فتولع جدا لما وقع فيه الفخ دهي ولما شال الراجل فاردت المسلمين وجاء الراجل اللي اخذ منه الزيت تعالى بقى هات ولا حطك في السجن في السجن مده طويله حتى ايه قضى معنى لا الان بره يبقى فيه الزهر الموضوع كده في ال- السائل اللي وزن زي زيت السمن زي زيت كده بتطفو فاذا طفت نخرج الطبقه دي من فوق ومن تحت زي ما والله الحمد لله خرجناها انت شاكك بقى في ال- عندنا شويه سمنه قليله بس بالضمان من الان عندهم طريقه عندهم فقهاء بيرسلوه نرسله يحطوه زير فيه وعايز الميه كده اهو الميه بتاخد طبقه والزيت ياخد ايه السمنه طبطب ما غسلناش حاجه نرمي الزيت عشان ينضف او السمنه طيب باقي الشيء من الرسم؟ لا عشان ما تنطردش ها؟ لا لا ننهي الزور مش مساله لكن هي نصوص احاديه في نصوص احاديه افرضنا الاسلام ليلا قليل وتغير بالنجاز ممكن ناخذ جناتا بالزهورين رحمه الله تعالى وربما يكون في هذا المخلق أيضا في الصحيح لا بأس لكن هو قليل هيتغير واضح افرضنا انه تريص فرضنا تغير والاستطاع تطهيره بالماء نجعنا الى الاسم طيب هل يجوز أن يغسل إناء الذين فيه ولغاً فيها الكلب بأي مطهر أو غير ما في, في كيفية التطهير النبي عليه الصلاة والسلام وضعها كان في زمان النبي عليه الصلاة والطرق وقراءة ووسائب للتطهير ما أشار إله قال فهو إناء يحدث إذا ولغ في الكلب أن يغسله سبع مرات كله هنا بالطرق فيتعين في الماء والطراب في ممكن واحد يقول لك أنا أجيبك لوريكس واصل العلم الحديث هذا حل للعام الكلب وقالوا في لعام الكلب بمادة جرثوم لا تذهب ولا تموت ولا تستأصل إلا بهذه الكيفية التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا يضط عن الهواء سبحانك الله ومحمدك أشهد الله إلينا أسهد الله أكبر إن شاء الله درسنا وسعى المسلم إن شاء الله في نفس يوم أربعة في هذا المكان إن شاء الله إلا كنا غدا إن شاء الله في مسجد التوحيد كتاب التسهيل لتأويل التنزيل ودروسنا غدا إن شاء الله وخميس من بعد الظهر الساعة الثانية إن شاء الله تبدأ في مسجد الصحابة البلوس المنازية في سبل السباب والتوحيد الإمام بن قزيمة والباعث الحفيد وفتح المريض وكتاب عيلة ابن الحاكم والبقية معنا شكرا والشكرا والحسن بن مبارك الله بسم حان الله